اعلم ان الحياه بدون الله خراب اعلم ان الحياه بدون الله خراب وان القلب لا يطرح الا بالله جل وعلا فاذا اقبل على الله تعالى يعني القلب اجتمع وانضم بعضه الى بعض ووجد نفسه وسلمت طمرته يا ايها الانسان ماذا ترك بربك الكريم الى كم تعصي وتتمرد واقبح من قبيحك انك تتعبد يا ناطع الثوب والقلب اسود ما هذا الامل ولا كتب مخلد اما تخاف اما تخاف من اوعد وتهدد يا من شاب ومات اين البكاء اين الحذر من اليم العقاب قل ما احلم الله ما احلم الله علي حيث امهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن انا الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا ذله كتبت في غفله ذهبت يا حسره بقيت في القلب تحرقني دعني انوح على نفسي واندهها واقطع الدهر بالتذكير والحزن دع عنك اغني يا من كنت تعذلني لو كنت تدري ما بي كنت تعذيرني دعني اسحب دموع الانقطاع بها دعني أسف دموعا لا تنقطر عليها فهل لا عثرة منها تخرجني